اللهم صل على عبد الله رب عينه على سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب الآن هنتكلم في تعريف الحكم الشر. تعريف الحكم. أحد عارفه؟ تعريف الحكم يعني ما ينفعش خطاب الرسول خطاب الشارع المتعلق بافعال الاقتضائي او التخييري او الوضع خطاب الشارع متعلق بافعال المكلفين بثلاثه امور الامر الاول بالايه ايه هو الطلب لا آه، فيه الطلب في طلب التعريف طيب بالاقتضاء الاقتضاء هو الطلب طلب هذا يدخل تحته طلب فعل طلب فعل يدخل تحته الواجب والمستحب وطلب الترك يدخل تحته الحرام والمكروه والتخيير المباعد وذي الأحكام التكريف الخمس. طيب أو الوابع والمقصود يعني ما وضعوا الشرع من علامات وأمارات شروط وموانع وأسباب عندما يوجد الحكم أو بالتفاياة في الحكم فيقال هذا عقد صحيح هذا عقد فاسد عقد صحيح إذا توافرت شروط الصحة وانتفت الموانئ هذه عباده صحيح يعني ما توافر فيها شروط الصحة وانتفت الموانئ يبقى الوضع وضع الشارع وضع الشارع علامات أو أمارات أو كذا من الشروط والموانع والأسباب يعرف بها الحكم الشرعي وهذه هي الاحكام الوضعيه فالاحكام عندنا على قسمين احكام تكليفيه وهي خمسه واحكام وضعيه الاحكام التكليفيه اللي هي الواجب والمستحب والمح والمحرم أو الحرام والمكروه وبينهما المباح وأخذنا طرفا من هذا طيب منك البخرة قال المصنف رحمه الطابق وقوله من طلب التأثير للأور وقوله من طلب يطل فيه الأمر والنه الأمر طلبه الالساعد والنهيه طلبٌ لالتالك وقوله سواء شواء كان.. على سبيل الإنزام او الأفضلية إن كان على سبيل الإنزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهل وإن كان على سبيل الأفضالية فهو مندوب في الأمر ومطروهم في النهل فصارت الأقسام أربع أمر على وجه الإنزام وهو、واجب؛ أمر, وهو أمر واجب. على وجه الأفضلية وهو موام على وجه الإنزام وهو ونائم على وجه الأفضلية وهو فهذه أربعة والخامس المباكة وقوله والمراد بقولنا والله أبو مسألة نائم على وجه الأفضلية يعني ما أفترح لهذه أن يقال في المكرور أفضلية يعني أفضلية الترك في المستحب أفضلية الفعل مش لكن في أفضلية الترك لا لماذا لان الاصل في الترك البعد سواء كان الطرقه على وجه الالزام او كان الطرق على غير وجه الالزام فأنت معور بالطرق كلمه الافضليه تشعر بانه لا باس بفعلك وهذا لأن السلف ما كانوا يفهمون من الطرق إلا او من النهي إلا الطرق سواء كان على وجه الإلزام او على غيب وجه الإلزام كم من المنهيات على وجه الكراهه ومع ذلك عظم الصحابة هذه المنهيات وقفوا عندها ما كانوا يفصلون مثل تفصيلاتنا من جهه العمل فالتفصيلات هذه اللي هي تفصيلات الأصولية هذه من جهة الأحكام أما من جهة العمل فالمسلم مندوب إلى الفعل مطلقا سواء كان مجيبا او مستحبا وإلى الطرق مطلقا سواء كان محرما أو مكروها انتبهوا لهذه القاعدة يا في فارق بين قاعدة يعرف بها الحكم وقاعدة يعمل بها قاعده تعرف بها الحكم من قاسم او غير قاسم دي بنستفيد من هذا التقسيم الاصولي فيها نعرف ذا حد بالضبط عندنا لا يأثم ولا ما يعتمش طيب اما في قاعده العمل فانك مأمور كمسلم ب فعل المأمورات سواء كانت او أو و وبترك المنهيات سواء كانت محرما أو مكروه فما ينبغي المسلم أن يدخل إلى باب المكروه لا سيما ان المكروه هو الشعرة الذي تحوله أو هو الصور الذي يحوله بينك وبين المحرم فإن اقتحمت المكروه خشي أن تقع في المحرم وهكذا فعل السألة. هكذا فعل الثلاث نعم وقوله والمراد بقولنا أو تحقيق المباح لأن المباح مخير فيه إن شيء ستفعل وإن شيء فلا تفعل وهو مخير فيه باعتبار ذاته وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره أيضا يعني هو ما لا يتعلق به أمر أوني لذاته لذاته ما تعطش أوني لكن تعلق الأمر والنهي على حسب ما يتعلق المباح لكن المباح لذاته لا يتعلق به الامر أنا ألبس هذه العباء مباح في ذاته مباح، ألبس عباء بالثوب مباح لكن لو لبست هذه العباء على وجه الصباخته انقلب هذا المباح له إلى محرم لو سرقتها ولبستها يبقى لبسل هذه وهي ويومغصوبة أو مفروقة محرم لو لبستها لأحفظ علي صحتي من البرد وخلادي أصبح هذا مستحبا أو واجبا إن كان يتحقق الضرر بسئة وانا أملك هذا يبقى المباح في نفسه لا يتعلق به أمر أو ناس لكن على حسب ما يتعلق به يأخذ حكم ما تعلق به طعم والشراب أحيانا يكون واجب أحيانا يكون حرام وإلا فأصله مباح نعم لكن المباح في حد ذاته مطير فيه وقد يكون مطلوبا إذا أدى إلى مطلوبه إما هو زبن أو اتحبابا فرجل ليس عنده ماء واراد الصلاة ووجد الماء يباع في الأسواق فأصل البيع مباح ولكن في هذه الحال إذا لم يتوصل للماء إلا بالشراء صار الشراء واجبا أصلح ف... شراء الماء هنا إيه؟ واجب لأنه ما يستطيعنا توصل إلى الواجب ووصله إلى اشترى، لأن العلماء يقولون الوسائل إلى الواجب واجبة والوسائل إلى المستحب مستحبة والوسائل إلى المحرمات محرمة والوسائل المكروهات مكروه فالوسائل لها أحكام المقاصد فالماء هذا وجد يباع ما أنا انقطع الماء من عندي ولا أستطيع أننا خلاص فقدت الماء لكن واحد يبيع ماء وجب علي ان اشتريه ما لم يصل هذا إلى ثمن ظاهر لا أستطيع إذا خلاص نعم. رجل ليس معه سواك وهو يريد أن يتوقع توجه السواك يباعه في السوق فالشراء حين إذن مستحب نعم فالشراء حين إذن مستحب نعم. واصل الشراء حلال من باب المباح ولكن لما كان موصلة إلى أمر مطلوب مش اصل شراء سواك مباح لا اصل شراء عمومة انه في الشراء في بيع مباح لكن لما كان مطلقا بسواك كان مستحب <تصفيق> إما وجوبا وإما تلبابا والصفر إلى بلاد بلد من اجل أن يستبيح طيب أنت راح إلى وجد وجد وقتها وليس ولا... عندك فيها توالي بيع ورفك ووجدت من يبيع أصلح شراء الصب هنا واجبا ولهذا من المستثميات الشراء بعد النداء الثاني شراء ما تصح به جمعته واحد أذن الأذان ولا يجد ثوبا وجد واحد يقول له خذ قال له والله مش هتصل الجمعة على ليه ما عنديش ثوبا يمارع ورس قال لا خذ غشكري فانه يلزمه ذلك مع القدرة يلزمه ذلك ويذهب إلى إلى الجمعة ولو كان هذا بعد الأذان ولو كان والإمام يخطط فيجوز هذا إذا كان لحاجة ويكون البيع صحيح طيب للمشتري ولا البائع للاثنين لأنه إن جاز لهذا جاز لهذا في هذه الصورة يعني. ما يلزم إلا إذا كان فيأتي مال فيستديه يعني سيتمان مثلاً جايلو من بعد إسبوع على الراتب الشهري، لكن لو ما في أمامه ما يلزم. كذلك في الماء. الماء. وسافر إلى بلد من أجل جه السبيحة فيها ما حرم الله الحرام، وأصل السفر حلال هذا باعتبار أصل المباح. نعم يعني وسافر إلى بلد ليمارس الحرام حرام. <تصفيق> طيب لو سافر إلى بلد ليأكل العيش زي ما ليأكل عيشه. ولكن هذا فيه أمور محرمة اختلطوا به أمور محرمة زي اللي قام في برد الكفر وزي اللي قام في برد المعاصي التي لا يخش عليه من الضرر هاه لا يجوز السفر إن أصح سفر محرم حتى ولو كان قصدك من ورائه مباحا فإن المباحة ينبغي أن يسلك في تحصيله طريق المباح تلاهم ولو كان القصد مباحا لا بد بيسلك ايضا الطريق المباح وهنا قاعده ايه انه ما يصح ان احنا نقول ان الغايه تبرر الوسيله لا ما اما باعتبار النظر اليه المباح فانه قد يكون مطلوب فعله وقد يكون مطلوبا وقولوه والمرضى يقولونه أو وضع الصحيح والفاسد المرضي ما وضع علامة على شيء فالصحة والفساد وضع علامة على الصحة وضع علامة على الفساد وجود هذا الشيء دليل على الصحة وجود هذا الشيء دليل على الفساد نعم وقولوه بما وضعه الشارع من علامات أو عوامل النبوذ والإلغاء مثلا هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروط وأشياء موانع وأشياء صحيحة وأشياء فاسدة كما نقول فيها هي أحكام تفليفية أن أحكام وضعية يقول العصريون هي أحكام وضعية أي أنها علامات وأوساط وضعها الشارع دالة, دالة على الإلغاء أو المثول وصفحيكم مثلا وصف للحفل دال على المثول والفاسد وصف دال على الإلغاء ولذلك الفاسد ذا تترطب عليه أحكام يعني هذا شيء صحيح يعني نافذ تترطب عليه أثار إذا كان بيعا أو تبرأ به الزمة إذا كان عبادته نعم الفاسد ورهم باع أثناء إجداء الجمعة الثانية وهو مجد جمع الجمعة فهذا بيع فاسد ويجي تقلبها فالفاسد يجعله الشارع علامة على الإجداء نعم بالضبط. بعث من الثاني يبي يبيع فاشد قال سبحانه وتعالى على وضرو البيع إذا بيع فاشد نعم طبعا إله إذا كذا لحاجة من خل نعم مثال سه الظاهر رجل من ظاهرة من مرأة دي ففحصه أنه حرام لكن هل هو فاشد لا يوصل للصحة ولا للقتال لأنه نافذ مع تحريميه وهو ناسب مجردتك على المظاهر حكمه وهذا نقول لا تكرف زوجتك حتى تفعل ما امرك الله به. بني الشيخ جاب المسلم عشان يقول ايه عايز يفرق بين حكم التكليف والوضع الله حرم الظهور فلما ظاهر الرجل امراته صار هذا حراما ويترتب عليه حكم مش علامه بعكس البيع فما توافرت الشروط كان صحيحا ومتى اختلت الشروط كان فاسدا انما ده حكم تكليف انت مكلف الا تقول الزور ومنه أن تقول لمرأتك أنت عليك ظاهر أم هذا ظوء أنهم لا يقولون منكرة من القول يزول نعم فده ما يقالش صح وفاسد هو الظهار يقال منه ظهر صحيح وظهار فاسد والطلاق يقال طلاقة صحيح وطلاقة فاسد نعم مثال مثال رجل حج حجة هو غير عاقل مجنون فلا ينصح بالجو الجو هو باطل في طوام الغير. نعم لهذا هذا يقال صحيح فاسد ولا ما يقال صح وفاسد هذا يقال فالحج هنا فاسد ليه لأن هناك مانع وهو الجنون نعم ليس عنده إرادة ولا نية كيف تصح العبادة نعم مثال ر جماعة قبل الأول فحجوه فحجوه فحجوه هو الآن يلزمه عقوبة له لكن يلزم بإثنانه. يلزم عقوبة عقوبة له ثم وعليه نعم جعل الشارع الجماعة مفسدا مفسد الحج فإن كان بعد التحلل الأول يعني بعد ربي جمع العقبة الكبرى والحلق اذا رمى وحلق تحلل التحلل الاول تم التحلل الاول يعني انه يباح له كل شيء طيب ثياب كل شيء الا النساء فلو جامع بعد هذا التحلل الاول نقول له خلاص حجك كفسد فسد يعني يعني لا يصح الآن وتلزم بالحج من العام القادم وضلك التي بدناه ولو كنا متصوراً لأن العبادة الوحيدة اللي يلزم الإنسان ببسمامها إذا خلفها ولو كنا متصوراً وبقباياه هي الحج ولا وأتم الحدر وما تليه فإن جامع بعد التحلل كله راحت حل اول كذا ثم طواف وسعى واتى كل شيء اتم اعمال الحج في يوم النحر يعني اضافه الى الرمز والحلقي اضافه طواف وسعيه مع الذبح يبقى كذا يحل له كل شيء حتى النساء فلو جامع في ايام من بعد, بعد ما يفعل هذه الاشياء كلها ولا يزال في مينة بكرا يرمي الجمرات وهي نقول له جامع ماشيء سامس أهم شيء تكون أتمامت أعمال حاج من الطواف والسعال أما الرمي لو يكون خلال أيام منه فهذا لا شيء فيه طب الرمي جامع في الكبرى بس اللي هو يوم العيد أما الرمي الجمع في الأيام الثلاث فهذه ليست داخلة محناس نعم الايه؟ صح؟ صحيح هقولنا إيه؟ اذا جامع الرجل امراته قبل التحلل الاول الذي هو ايه رمي الجمره هذا على قول بعض اهل العلم ونصر الشيخ الالباني فقط يعني لو يرمى الجمره فقط لكن الجمهور على إنه وغامل الجمره معه يعني على من إيه النحر إيه اللي اللي الحلق حتى النحر ما يدخلونه الحلق أو الطواق أو الشعر يعني اثنين من ثلاثة أو اثنين من 4 إذا كان متمتعا لو جامع قبل التحالي الأول كما قلنا حجه فاسد حجه فاسد فاسد يعني يعني خلاص ما وعليه ان ينضف فيه مش فاسد يروح يكمل ثم يحج من قابل وعليه دم كفاره وهي ايه ناقه اذا جامع بعد التحلل الاول يعني لم يجمع بعد قبل جامع قبل هذا فاسد اذا جامع بعد تحلل الاول فان حجه صحيح لكن عليه الات واحد الإثم ياتي اثنين الفديه وهي الشاه ثلاثة ان يحرم لطوافه وسعيه من الحل يعني من التنعيم أو مواز التنعيم أنا قلت في الأول إيه إن إحنا لو, لو, لو, جامع بعد الحل لا لو جامع قبل التحل الأول هذا يفعل بعد التحل الأول هذا يفعل الحج لكن عليه الإسم عليه شاء وعليه أن يحرم من التنعيم أو موازيه يعني من الحل ليطوف بالبيت محرما طيب لو ارتد في الحج لو هو في عرفة قال يا بدوي يا حسين مدد يا بدوي مدد يا حسين ارتد وهو فين؟ في عرفة بطل حج هل يومر بالاتمام لا كاثر يؤمر بإثناء وإذناء طيب قال تبتع من الشيخ استغفر الله توبت عمري وأنت في عرف نقول لك يا الله جدد إحرامك وإنت الآن لسه تبدأ بشيء في عرف يحرم من عرف ما تيشك الساعة اثنين ع طيب اذن المغرب عرفه ثم جاء وهو في مزدلفه قال ماذا يا بدوي ماذا يا حسين وطروا المال بطل حج طيب نقول له احرم الان وإذا اذا فات عرفه خلاص نقول له احرم الآن. ليه لانه عرفه يصح فيها الوقوف بالنهار لمن لم يتمكن بالليل لمن لم يتوقف يتمكن بالنهار علشان كده اقول له روحوا اصبع عرفه تاني دلوقتي دقيقتين ثلاثه خمسة عشرة وتعالى المزدلف صلى الفجر مثلا وبعد ما صلى الفجر قال ماذا يا بدوي نقول له لا كده كده روح كده روح ولو قال كذلك يبقى ما يصح حج لانه فات عرفه يبقى فات عرفه يفوت عرفه بايه بي الفجر في مزدلفه صلاه الفجر في مزدلفه يفوت بها عرفه فمن صلى معنا وكان قد وقف بساعته بليل او نهار فقد تم حجه خلاص لكن قبل كده خلاص علشان الوقوف في عرفه لما وقف في النهار الوقوف في إلى المغرب واجب لكن الوقوف في لو وقف جزءاً وما شف صح وقوفه لكن عليه دم لأنه ترك واجبات فالركن ان تقف في عرف بأي وقت طيب والواجب يختلف فإن كان وقفك بالنهار كان الواجب أن تبقى المغرب وإن كان وقفك بالليل فلا يلزم وإنما يجزئك اي شيء الحاصل من هذا يعني في الحج فصر فرق العلماء بين الفاسد والباطل وإلا الجمهور عنده الفاسد هو الباطل كل واحد إلا في مسالتين منها الحج فإن كان بطلان الحجيه بردة بنسميه باطل ويترتب عليه حكمة إنه ما بيمضيش فيه وعليه المسلم يسلم وأما إذا فسد حجه نقول له تم الحج إذا كان شيء غير غير الرد تشغلنا عم الشيخ لنت اللي قاعد ولنت اللي جبت الاكل ما هل يبقى ده من درس الأصوات نعم هذا في الزواج هذا في الزواج ليس في كل شيء طيب نعم وعليه الشروط والأزباب والموانع والصفحة لفتاد حدما عند الأصوليين أحكام وضعية غير تكليفية ده المواصلة ذكر مقدمة من تفخّص الروضة والمنتصف الحصّار علم اللذير يروض السك لكن كما قال شيخ الإسلام فيمئة لا يحتاج إليه لا يحتاج إليه بلاكي ولا ينتفع من بلاكي نعم يعني موش فايق لكن قد يحتاج إليه الأصولي والعالم الجاهز قد يحتاج إليه إذا كان مثلا في مناظرة إذا كان يفند آراء العقلانيين بطريقتهم ماشي نعم لكن لا يدعى كل واحد إلى علم المنطق طيب أتمنى أقسم الأحكام الشرعية تنقسم الأحكام الشرعية لكثمين تكلفية ووضعية فالتكلفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمطلوب والمباحث قوله فالتكلفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمقروء والواجب فهذه يسميها العلماء الاحكام الشرعيه التكليفيه وبعضهم يطبق عليها الأحكام الخمسة فإذا سمعت قول العلماء تجري فيها ما هي؟ اللي فيها الخمسة. نعم. زي الحركة في الصلاة تجري الخمسة. أشياء كذا تجرى عليها الأحكام اللي حلال والحرام وال والواجب نعم. قد مر علينا بالسوق في ذاب النكاح وفي ذاب الصلاة أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، الصلا الصلاة تجري فيه الأحكام الخمسة، وفلذلك سيأتي إن شاء الله في الإيمان تجري فيها الأحكام الخمسة والبيع تجري فيه الأحكام الخمسة والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. ما شاء الله. وكل ما كان مرحد يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يمضي إليه. تمام. يعني إيه اكثر ما يتعلق؟ القول فيه بالنتاجة في الأحكام الخمسة المباح المباح نعم فالواجب لغة الصابط واللازم واصلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإجام فالصلاحات الخمس فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمقروه والمباح فخرج بقولنا على وجه الإجام المندوب والواجب ساب فاعله امتثالا ويستحق العقابة كارئه وسم فرضا وضغيضة وحتما وليزما وقوله الواجب لغة الصلاة الله من الشوال على ذلك قوله تعالى فص فصروس من الله عليه الصلاة فإذا واجبت جنوبا تقول منها يعني سقطت جنوبه هذا في اللغة نعم فإذا واجبت أي سقطت لأن المشروع في البعير عند البسح أن تضع يدها الأشرة وتجفها من جانب يعني يطرق يعني يطرق تقيد يعني ترب لا. لأن هذا أيصر وفي هذه الحالة تصمد على الجانب الأيصر لأن الرجل يسرى معقولة لا تذكت عليها والواجب بمعنى اللازم أن نقول مثلا بر الوالدين واجب أي لازم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقص الجمعة واجب والأمثلة في هذا مشهورة يعني عند من يرى أن الواجب هنا هو الواجب الاسطلاحي يعني لازم وهذا قول جمع من المحققين ان صلاه الجمعه واجب ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ده صلاه الجمعه واجب بمعنى انه يلزم من الانسان اذا لم يصل لكن بصح الجمعه كان من الانسان اذا لم يصل والذي عليه الجمهور جمهور اهل العلمي عليكم السلام والذي عليه جمهور اهل العلم ان صلاه الجمعه مستحب لان ورد مخصوص في هذا كقوله صلى الله عليه وسلم كقوله فبيها كقول ونعم واقرار عمر لعثمان فعلى قول الجمهور انه مستحب واجابوا عن هذا وصل الجمعة واجب بمعنى انه متاكد استحباب الشيخ بنباذ رجح هذا الاستخباب لكن يقول وأدلة من ذهب الوجوب قويته هو يقول كده قويته لكن ما الراجح أنه مستحب محب. وقوله واستراحا ما أمر به الشارع ثمان الشارع الشارع هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول من يطع إلى الوصول فقد أطاع الله والشارع في الأصل والله الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصل به نوحا لكل جعلنا منكم شرعاتا ومنهاجا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وشارع عباد الله وقوله على وجه الإنزام أي إنزام المكلف المأمور كالسروات الخمس والأركان يقول من هذا القصر وقوله فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمقروف والمباح لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها بل العكس من نزة المحرم والمقروف وأما بالنزة المباح فهو مقيد وينبغي أن نقول وخرج بقولنا ما أمر به الشارع أمر غير الشارع أو إلزام غير الشارع فهذا ليس بواجب شرعا فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك أن تفعل شيئا على وجه الإلزام فقال يدمن عليك أن تفعل هذا الشيء فإن هذا الأمر ليس بواجب شرعا لأن الآمر غير الشارع ولو أمرك الأمير شيء فهل يسمى واجبا نعم يسمى واجبا في الشارع لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية وقوله وخرج بقولين على وجه الإلزام المندوب لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام وقوله والواجب يساب فاعله امكثالا ويستحق العقاب تلكه انتبه للعبارة يساب فاعله امكثالا فإن فعل الامكثال للأمر فلا ثواب له ولو أن إنسان فعل فعلا, فعلا, فعلا هذا اللي هو حكمه الواجب وثمرته وبعض الأصليين اقتصر في تعريف الواجب على الثمره والحكم زي صاحب الورقات حينما قال والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تلكه كده وهذا ليس تعريفا بماهية الشيء بماهية الواجب إنما هو ثمره الواجب وحكم الواجب لو قلت ما ما حكم الواجب ما ثمرته تقول يثاب فاعله؟ امثالا، ويستحق تعريفه والإعاق. لكن ده نقول إيه؟ لا يستحق في دقة تعريفا ولهذا صار الأصوليون على طريقته. من الأصوليين من عرف هذه المصطلحات بماهيتها؟ زيد عارف شيخنا؟ حقيقته؟ ماهيته هيته؟ عشان يصدق إنك تقول يخرج كذا ويدخل كذا؟ ومنهم من عرفها بِثَمَرَتِهِ أَوْ حُكْمِهِ وَالْأَوَّلُ أَضَقْ الأَوَّلُ أَضَقْ فما تقولك مثلا المحرم تعرف محرم ما تقولك مثلا ما ي... يأثم فاعله ويثاب تاريكه بثمرة المحرم لكن إيه هو المحرم؟ طبيعته إيه ماهيته هي تقول لي ما لها الشارع عنه على وجه الإنسان انتبهتم؟ فلما تقرأ في الكتب الأصول مثل هذا تعرف أنه هو أسلوب دارج عند بعضهم لكن الادق أن يعرف بماهيته قال الشيخ ليه يعني عايز يوضح ليه وحط امتثالا في الواجب قال الواجب يثاب فاعله امتثالا ليه حطها ليه ماشي الواجب يثاب فاعله وسكت ليه امتثال نعم. ولو أن إنسانا فعل فعل وعاقب فعليا قال له الناس إن هذا الفعل واجب عليك هل لا لأ لإنه ما في فعل الواجب لم يمتثل في فعل الواجب إذا مفعله كذا فهذا تصور واجب عليك أصلا من جد الشرع هو طبرق بذمة خلاص هو عمد طبرق بذمة لكن هل يثاب لا ما يثاب لأنه الثواب على النيه ما وقولنا يستحق العقاب تاركه على العقاب العقاب تاركه ولم نقل يعاقب لانه من الجائز ان الله قد يعفو عنه فهو مستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب وما يوجد في عورات بعض الاصوليين ويعاقب تاركه فمراده يستحق العقاب على تركه يعني ما الفرق بين ما يستحق العقاب تاركه وبين ويعاقب تاركه <تصفيق> لو قلنا يعاقب تاركه لا لو قلنا يعاقب معنى إني حتماً سأعاقب إنما يستحق قد يعاقب وقد لا نعم والتسوالف على الواجب هذا هو أكثر من سوء المندوب نعم يعني هل الإثابة على الواجب أكثر ولا الإثابة على المندوب واحدة لك الواجب أنت عمله عمله تفعله إنما المندوب دليل على الشرح الصدر والإقبال على الله سبحانه وتعالى والرغبه يبقى ثواب المندوب اعلى من ثواب الواجب نقول من حيث هو هو واجب المندوب عموما فان الثواب على الواجبات والفرائض اعظم من الثواب على النوافل المندوبيه لان الله سبحانه وتعالى حينما فرض هذا فلجلاله قدره ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث البخاري عن ابي هريره قال وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. فلو صليت طول الليل نوافل، فقمت طول الليل تتضرع إلى الله وتبكي وبعدين جيت نمت على الفجر لا صلاتك الفجر تقدم على هذا قيامك الليلة كاملة بل ألف ليلة لا تدرك به هو هذا الفريض نعم قال الله تعالى في الحديث بالحديث وما ومتصرب إلي عبد شيء أحد إلي إلي مما اترطته عليه وقوله ويسمى فرضا وفريضا وحتما ودازما الواجب يسمى فرضا فالفرض والواجب مترادفان، والفريضة كذلك وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل مقطعي بدليل مقطعي السجود وقطعي الجلالة وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس فريضة فيقال واجب هذا عند الأحناف الأحناف هم اللي فرقوا بين الفرض والواجب الفرض ما كان دليله قطعيا في الثبوت يعني وأما الواجب فما كان دليله ظنيا وهذا لا دليل عليه بل الواجب واجب واحد. وحد أركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي الكتاب والسنة وإهماع الناس فهي ثابتة بدليل قطعي لكن المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن الفرض والفريضة والواجب والحكم واللازم كل هذه معناها واحد وهو الصحيح نعم إذا قال قائل كيف تجزم بأنه يستخدم في الثواب الجواب لأن الله أخبر بذلك من جاء بالحسنات فله عشر عش... أمثالها لكن في العقاب قال إن الله لا يغفر أن يشرح به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ليه أنت في الثواب تجزل باستحقاقه وإنما في العقاب تقول يستحق ذلك العقاب هناك بتقول يذهب وأنا تقول ليه ما قلتش يستحق الثواب نعم فالشيخ يقول لأن الله أكبر بذلك فهذا هو عشر من ثلاثة. لكن السيئة قد تمحل نعم ويعطى عنها لا. التكليف ليس معناه مشق على الإنسان لكنه الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباحاً أو واجباً أو محرماً أو مطلوهاً على أنه بعضهم قال إن المباح مكلف فيه الإنسان أن يعطف تباحتهم يعني إيه وجه وده السبب في من رأى في إدخال المباح في الأحكام التكليفية تلم ما إذا تعلقش به أمر ونهي بذاته بيدخلناه في, في الأحكام الشرعية قال لك وانا بحكمش اصلا من جهة اعتقاد لان لو انا الان اعتقدت ده حرام يا اخوان هذا ده حرام هذا افتئات على الشرع افتئات على الشرع ولا تقول لما وهذا حرام, حرام. الكذب. اعتقاد دا حلال دا داخل في نعم، وهذا نوع تكليف، لأن بعض المباحات يشفع على بعض الناس أن يعتقد أن مباح، أو بعض الناس يقول لا لا، زي دليل يمكن يكون مباح، ده حرام ده، أو مثلا لا يمكن يكون حرام، لا لاعتقاد المباح في حد ذاته دليل على سلامة الصدر وقبول للشافع. انك انت تطوع قلبك للشر اذا حرم حرم اذا اوجب الشارع توجب اذا اباح تبيح ولو كان على خلاف الايه يعني واحد مثلا نقول له مثلا عمتك عمتك يباح لك مصافحتها والخلوه بها او خلتك تقول لا ليه ولا لا صعب لا لا لا ليه او تقول له الشرع اباح لك زوج ابن ابنة عمك يقول انا يغتفر لا يمكن حلال نفس دي ليه زي خلي. لا هذا غلط ان تروض نفسك على هذا على انه ما اباح الشرع او باح وما حرم الشرع الحرام ومسكت عنه فهو معفون عنه. منتجس بعض العوام الآن يستنكرون أشياء مباحة. ومنها غلو بعض الزهاد حينما حرم على نفسه بعض المأكولات. مثلا بعض الزهاد إلى كا على في الدين. فهو يحرم على نفسه أكل اللحم أو يحرم على نفسه بعض الأشياء اللي هي مباح. ليس هذا من الحق من الزهد. ليس هذا من الزهد. أن تحرم ذلك على نفسك ليس هذا. لكن كونك مثلا تقول ايه سا منه فيقل تعلق تعلق القلب به اكلت لحم او اكلت خبز ناشف او اكلت اي حاجه خلاص الحمد لله بركه ما ينبغي الانسان ان هو يتعلق قلبه بهذه الاشياء زي بعض الناس كل ما ينزل السوق كل ما يشوف حاجه عايز يشتري يشتري, يشتري يشتري كما قال عمر او كلما اشتهيت اشتريت ماشي انت حر واحد يقول لك مش هلبس مثلا الصوف ولا هلبس حاجة يعني حلوة ومميزة يعني خليني كده لان هذا افضل لقلبي انت حر لكن الاكمل انك تلبس مع ضبط القلب لان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحاله صلى الله عليه وسلم النبي في اسرائيل في البخاري حيث ثالث نسعد لما اوز اهدت لو امرأة برده جميله طيبه قال لا لا ده افسد لقلبي والعمليه لبسه يربط على بطن الحجر لكن لما جيء له باللح فجعل ينهث فيه وياب من الذراع ويقول انا سيد ولد ادم ولفه فانفضت قلبه مع هذه الأحوال أحسن من غير اسراف ولا تبذير أفضل من أن تحرم نفسك وقد أجاد ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في مثل هذا المعنى كثيرا حينما قال كلاما معناه أن الإنسان ما ينبغي أن يكابد نفسه ليبعدها عن مألوفها ويبدأ نص حياته ان جايب نفسه على تبعد عن المألوف طيب انت ليه؟ اركب المألوف وسخره طاعتها لله تعتوى انا شربت النهاردة زيز بيفسي يا خضر ابيض بيفسي ده احنا فرمجنا خالص ينفعش. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله طيب ليه؟ فالقلب السليم هو الذي ما الأصغر بهذه زي اظهار العبادة ده من ناسه اخفاءها الأصل اخفاء لكن في ناس لا يمكن تظهر حتى لو في موضع الإظهار أولى فكلام ألسان يعني داب الورع مش عيد أظهره خلاص يبقى العلماء ما يدرسوش ولا المشايخ يخطبه ولا المؤذن يؤذنه ولا الواحد يحاول تحسين صوته في الصلاة لأنه خلاص ليه هذا غلط لكن أظهر العبادة واستحفر الإخلاص وضبط قلبك معه فاعتقاد المباح امر جليل ان ده مباح امر جليل جدا وانك تتمتع بهذا المباح امر جليل جديد مثلا يا عم الشيخ انت راكب عربية عالفين وما في ناس او وسبعة. يعني عم الشيخ حرام حلال يا عم موجناش حاجة وحرمناش الناس تركب أبي عم الشيخ مثلاً ده أنت صبت بيتك وكأنه نبي عنده بيت مظبوبة لكن نبي عنده لا مثل هذه الأشياء على الإباحة متجد بعض العوامل الآن يتبقونها هذه الأشياء مباحة متجد الإنسان يموت و هو من الأكبر الذنوب. هاي وما هي, هي بحرامة و يقول هذا ما يجوز وهذا هذا وهذا ما هو دين هذا دين جديد و ذلك وتجده اللي امتسل امتسع الماضي وبعض العلماء يقولون نعم وأجاب زي نسمع في اهل نجد اهل نجد نسمع منه يقولك كان من زمان اول ما بيخذ الرضو به يا اللي يسمع الرب حرام بيدع بيدع ايه بيدع في المساجد كان يعتبرونها تجاوزا عظيما في المسجد وكان على عهد النبي مكلفون طيب ايه علاقة ان كان على عهد النبي ومش على عهد النبي هذا ما يتعلق بالعبادة اصلا ثم هذا وسيلة الى الى اشياء طيبة لما يكون عندي مسجد اوسع من هذا من يسمعني من اول خمس على المنبر خلاص ونعنش لقي نفس. هذه وسائل الى امور مشروعة نعم وأجاب عن هذا بجوابين الجواب الأول أن المرض التكليف الالتزام الالتزام الشرع ولو كان شيء مباح وعظم أجاب قال إن مباح فيه شيء من التكليف وذلك بعتقادات البحث وفعليا على سبيل البحث فايد مثاق مثاق هذا أخي بيأسلي يقول ما المقصود بالأدلة الإجمالية؟ هل هي الكتاب والسنه والإجماع والقياس أم هي من من من أمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أم هي القواعد العامة مثل الامر للوجوب ونيل التحريم أم كل ذلك؟ وإذا كان الاخير فكيف يطلق يطلق عليها أدلة وهي قواعد مستنبطه من الأدلة؟ إجاوبكم يعني قواعد إجمالية أدلة إجمالية. هل هي المراد كتاب السنه وخياس الاجماع او هي المراد يعني الجامع من الاقوال في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي جوامع الكلم اللي هي زي ولا ضرار ام هي القواعد الاصوليه التي وضعها اهل العلمي وسموها ادله ثانيه اللي هي الامر في وجوب النهي يقتضي الشفاه ها يعني الأدلة الإجمالية أي واحد هل القرآن أدلة القرآن والسنة أدلة إجمالية؟ أيه النصوص نفشاء النصوص نفشاء مش أدلة إجمالية تمام يعني إذا الأدلة الإجمالية عبارة عن هذه القواعد العامة الأصولية هذه التي وضعها العلماء لاستنباط الحكم الإيه الشرعي هذه القواعدة العامة يدخل تحتها أدلة كثيرة من التواصل فما قول أمر الوجوب يدخل تحتها الأمر بالصلاة والأمر بالذكاة والأمر بالحج والأمر بالبر والأمر بالصلة إنها هي الفساد يدخل تحتها أيضا كل نهر يقتدر فساد إذن ذي بينظر العلماء إلى أدلة الشرع ويرون وضع أحزمة عام قواعد كلية أدلة إجمالية يستنبط بالحكم الشرعي عبر الضضد اللي أنت تقول اللحية وجبة مثلاً وما يجوزش حلقها تقول لي الرسول أمر به إنه قلت أن الرسول أمر بسنة المغرب القبلي صلوا قبل المغرب قلوا آه، لكن هذا أمر للإستحباب، هذا أمر للوجوب والأصل أنه الوجوبي ما لم ترد قرينة هنا في المغرب وردت قرينة لمن شاء إنما في اللحية سمي لنا القرينة مفيش يبقى يبقى الأمر على الإيه؟ يبقى أنت فهمت الأدلة ببقواعد ايه كلية بدل إدريان الكليه ودريان الكليه.